وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَهَجُرُهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا وَذَرْنِي وَالْمُكَلِّبِينَ أُولِي الْنَّعْمَةِ وَمَنْهِلُهُمْ قَلِيلًا إِنَّ لَدَيْنَا لَذَا أَنْكَلَوْنَ وَجَحْنِي مَا وَطَعَامًا لَغُصَتٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كتبا مهيلة إن أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا كما أرسلنا ذا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه وأخذ وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرا فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا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 ورضوا واخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل الله واخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل الله واخرون يقاتلون في سبيل الله فقرؤوا ما تيسر منه واقيموا الصلاه واتوا الزكاه واقرضوا الله قرضا حسنا